<Side> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخره ونعوذ بالله من شرور أجسنا وسيئات أعمالنا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 وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يابتوا هالذين آلوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يمع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ألا وإن أصبق الحديث كلام الله؟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 وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطدحك بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وتحرج عمر المنخطاب أن يجعلها في أحد منهم على سبيل التعيين ولم يجعل من أهل سعيد بن زيد لأنه ابن عمد خشية أن يراعى ذلك فيجعل قريفة من أجل قرابته لأمير المؤمنين عمر وقال عمر لأهل الشورى يحضركم عم الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء ليس له شيء من الإمارة فشاء الله سبحانه أن يلي عثمان بن عفان لأنه كان أفضلهم وأقربهم تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى عبد الله بن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم ندرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم كان عثمان بن عفان رجلاً من أشراف قريش فهو قرشين قموي له كناً كثيرة منها أبو عمر وأبو عبد الله وأشهر أنقابه ذو النورين لأنه تزوج بلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأمة ثوم رضي الله عنه أجمعين كان حسن الوجه رقيق المشرة كثير النحية معتدلاً قامت فيه صمع كان كريم الأهلاق ذا حياء كبير وكرم غزير يؤثر أهله وأقاربه في الله تأليفاً لقلوبهم أسلم عثمان بن عفان قديماً على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهاجر إلى الحبشة أول الناس ومعه زوجته فرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة وشهد أجودا والخندق والحديدية وخيبر وعمرة القضاء وحضر الفتحة وهوازن والطائف وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وتوفي رسول الله وهو عنه راض ومات أبو بكر وعمر وهما عنه راضيان له فضائم كثيرة وبشائر غزيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة يشهد لهذا الأمر أحاديث منها عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا قال وأمرني بحفظ باب الحائط باب المستان المسور فجاء أبو بكر وعمر فبشرتهما بالجنة ثم جاء عثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَنَّهُ وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةُ على بلوى تصيب فقال عثمان الله مستعان ومن ذلك حبيث أنس بن مالك لما صعل النبي صلى الله عليه وسلم جبل أُلُف ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل بهم فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أُذْبُتْ بُحُذْبُ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيًّا وَصِدِّيقًا وَشَهِدَيْنٍ كان عُثْمان بن عفان شديد الحياة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أبو بكر وأشدتها في دين الله عُمَر وأشدتها حياءً عُثمان وأعلمها بالحلال والحرام قعال بن جمل وأقرأها لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمها بالفرائض بعلم المواليف زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطجع على فراشه لابس مرط عائشة شيء من لباس عائشة رضي الله عنها متكئ عليه صلى الله عليه وسلم فأذن له وهو على تلك الحال أذن لأبي بكر وهو مطجع فقضى إليه حاجته ثم انصرف أبو بكر فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة مطجع فقضى إليه حاجده ثم انصرق عمر ثم استأذنوا عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة رضي الله عنها اجمعي عليك كيابك فلما قضى حاجده عثمان انصر فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما لي أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي شديد الحياة وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي حاجتي ثم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة إن لأبير المؤمنين عثمان رضي الله عنه منزلة عظيمة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أمير المؤمنين هما قال قال علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات بعد قروع الشمس فقال رأيت قبل الفنر كأني أعطيت المقارين والموازين فأما المقارين فهذه المفاتيح وأما الموازين فهي التي يوزن بها فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت ثم جيء بأبي بكر فوز فوزن بهم ثم جيء بعمر فوز فوزن بهم ثم جيء بعثمان فوز فوزن بهم ثم رفعت كان عثمان رضي الله عنه من كتبة الوحي زمن نزول القرآن وكفى بهذا شرفا وفضلا جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان فإن الناس قد شتموه فقالت عائشة لعن الله من لعن عثمان فوالله لقد كان قائدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله لمسلم ظهره إليه وإن جبريل ليوحي إليه القرآن وإنه لا يقول لعثمان اكتب يا عثيم تصغير لعثمان اكتب يا عثيم قالت عائشة فما كان الله ليمزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله قال الحسن المصري رحمه الله تعالى لا نعلم أحدا أغلق بابه على بلدين بي إلا عثمان يعني أنه قد تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفيت عنه في ليلة كليالي ثم تزوج بعدها أم كبتوم رضي الله عنها كان عُحْمَان رضي الله عنه مجتهداً في العبادة أيما اجتهاد قال الله سبحانه أمن هو قابت الآلاء الذين ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويوجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولئك الالباب قال ابن عمر هو والله عثمان وكان كثيرا القراءه لكلام الله سبحانه فقد داومت تلاوه ايام الحج عند الحجر الاسود وقال الله سبحانه هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم قال ابن هو والله عثمان وقال حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوا بأشمق عنوان السجون به يقضع الليلة تسبيحاً وقرهاناً ويعني بالأشمق الشيخ الكبير وهو عثمان رضي الله عنه كان عثمان منفاقاً في سبيل الله يعطي عطاء من لا ينشى فاقة والفقر روى البخاري في الصحيح. أن عثمان رضي الله عنه لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم من جهز جيشاً عُسرة في غزوة تبوك من جهز جيشاً عُسرة فله الجنة فجهزه عثمان وحده رضي الله عنه وذلك في غزوة تبوك فجهز ثلاثمائة من البعير بأكتابها وأحلاسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلئذٍ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وكذلك ثبت ان عثمان رضي الله عنه حفر بئر رومه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحفر بئر رومه فله الجنه وهو الامام مسلم في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيدك لكن فقد نكنوزهما في سبيل الله وهذا كله قد حصل في خلافة عثمان فقد هلك قيصر وقتل كسرى وذلك سنة إحدى وثلاثين بعد الهجرة فاللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمد الى الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على انثارهم ساء اختفى كان عثمان بن عفان رجلاً سمحاً سهلاً لجنا فبدأ أن رجلاً باع لعثمان أرضاً فأضع عليه فقال عثمان ما يمنعك من قبض مالك فقال الرجل إنك غبلتني يعني أنك لم تعقل الثمن الذي تحتاجه هذه الأرض فقال إنك غبلتني فما ألقى من الناس أحداً إلا وهو ينوبني فقال عثمان أبالك يمنعك من البيت قال لعم فقال عثمان فاختر بين أرضك ومالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدخل الله جنة رجلاً كان سهلا مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً ورد جليل عن طلحته انه لبي عثمان ورّى خارج إلى المسجد فقال له طلحة إن الخمسين ألفاً من الضراهب التي لك عندي قد حصلت فأرصم من يقبضها فقال له عثمان إنا قد وهبناكها لمرؤتك يعني إنك قد إنا قد أعطيناك خمسين ألف درهم لمرؤتك ورجولتك لما ولي الخلافة عثمان قال وهو اشد الناس كآبه فاتى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه فخطب الناس وحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس انكم في دار يعني في دار افتحال وتحول وإنكم في بقيه اعمار فبادروا اجالكم بخير ما تقدرون عليه فلقد اتيتم صبحتم او مشيتم انا وان الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعتبروا بما مضى ثم جدوا ولا تغفلوا فانه لا ينفذ عنكم اين ابناء الدنيا واخوالها الذين اثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا الم أربوا الدنيا حيث رمى الله بها واغلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا بالذي هو خير فقال واغرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هجيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرا عند ربك ثواما وخير أملا ثم أقبل الناس المبايعونه ثم كتب إلى عماله على الأمصار وأمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأماناء على بيوت المال وعلى العامة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحذهم على طاعة الله وطاعة رسوله ويحرطهم على الاتباع وعلى طرق الابتداع كان عثمان أول من جعل داراً للقضاء يقضي فيها بين الناس بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر يحكمان بين الناس في المسجد وكان له الفضل في جمع القرآن الكريم في مصحف واحد كان عثمان رضي الله عنه للوفضل في جمع القران الكريم في مصحف واحد فقد جمع الناس على قراءه واحده وكتب المصحف على العفته الاخيره التي درسها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل الامين في اخر حياته فاستدعى الصحوف التي كان الصديق قد امر زيد بن ثابت بجمعها فكانت عند الصديق ايام حياته ثم كانت عند عمر ثم كانت عند ابنته حفصة أم المؤمنين فأمر رثمان زيد بن ثابت للأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكونفة الآخر وأرسل إلى ممكة مصحفا وإلى اليمني مثلا وأقر بالمدينة مصحفا ويقال بهذه المصاحف المصارف الإيمانية أو المصاحف العثمانية ثم عمل إلى بقية المصاحف مما يخارب ما كتبت فحرقها لأن يقع بسبب اختلاف في كتاب الله فأجمعت الأمة من بعده على مصحفه إلى يوم الناس هذا وكفى به صدقة جارية يكون له بها قدر صدق عند ربه سبحانه واجعاله إن الله سبحانه وتعالى كتب لعثمان كثيراً من الأجل والثواف حتى في أمور لم يشهدها هو بنفسه والله يرزق من يشاء بغير إسابة روى المخاري عن عثمان بن موهد قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء تريش فقال من الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحددني به هل تعلم أن عثمان صر يوم أحد فقال ابن عمر نعم ثم قال فهل تعلم أنه تغيب عن بكر ولم يشهدها قال نعم قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الربوان فلم يشهدها قال نعم فقال الرجل الله أكبر ثم قال ابن عمر تعالوا بيتك أما فراره يوم عهد فأشهد أن الله عفى عنه وغطى له وأنزل الله فيه وفي أصحابه إن الذين تولوا منكم يوم انتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وأما تغيبه عن ببره فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما يعني والغنائم وأما تغيبه عن بيعك الرموان فلو كان أحد أعز بذضل مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده الهصار فقال هذه لعثمان ثم قال ابن عمر لذلك الرجل اذهب بها اذهب بها الآن معك كان عثمان رضي الله عنه وقافاً عند كدود الله سبحانه وتعالى حتى لو كان مع أقرب الأقربين إليه جاء رجل إلى عثمان فقال إن الله سبحانه بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هدية وقد أكثر الناس في شأن الوليد بالبيعبة وكان رجلاً يشرب الخمر فقال له رثمان أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لا ولكن خلص إلي من علم ما يخلص إلى العذراء في سترها يعني أن علم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الناس جميعاً بما فيهم العذراء التي لا تخرج من بيتها فأنا وإن لم أكن أدركته لكني قد بلغني أبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان لذلك الرجل أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمداً بالحق فكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت به وهاجرت الهدرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبارعته فوالله ما عصيه ولا غششته حتى توفاه الله ثم أبو بكر مثله ثم عمره ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي له فقال الرجل بلى فقال عثمان فما هذه الأحاليث التي تبلغني عنكم أما ما ذكرت من شأن وليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله ثم لعا علي بن أبي الظالم فأمره أن يجيده فجند علي الوليد بن عقبة فما دين جنة لشربه للخمر فكان الوليد بن عقبة أقل عثمان من أمه ومع ذلك فقد أقام عليه الحد فانتمس رضا الناس فانتمس رضا الله عز وجل حتى لو أسقط ذلك الناس فرضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين الله اغفر لنا نزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك